وَلَقَدْ أُجِيبَتْ دَاعَتُكُمَا فَمَا اسْتَقِيمَا وَلَا تَنَزَّلَانِ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ وَجَاءَ وَجَنَّادِ بَنِي إِسْرَائِيلَ بِالْبَحْرِ فَأَدَّاهُمُ الْفِرْعَوْنُ وَ اتى اذا ادركه الورق قال ام انت انه لا اله الا الله ان الذي امنت به الا الذي امنت به اسراء وانا من المسلمين وكنت من المفسدين فاليوم لن تجيك بدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرًا من الناس عن آياتنا لغافلون ورقدوا وأنبئني بَنُوا وَأَخَذَقُوا وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ فَنَخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْأَمْرُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ فَإِنَّكُمْ فِي شَكٍّ مِّن الذين يقرؤون الكتاب من قدرك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممنترين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين